بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله 117. بما يوحى إليك من ربك 118. إن الله كان بما تعملون خبيرا وترك على الله 117. وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرحمه that 119. وأنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام 119. بعضهم أولى Surah Al-Fatihah. 119. <سؤال> يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا God. Oh. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله Сил <laughs> referred نفي <تصفيق> اشح <تصفيق> حاتمنا وَصَنَّ قَضَّاهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا مَنَاوَةٌ وَتَسْلِيمًا مِنَ ka okay. Khoa <coughs>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 126. وبرج الجاهل 111. ورسوله 112. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويقبركم 118. وأكرنا ما 115. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وَمتصَد دقينَ وَمتصَد دقات وَص إم إماتِ وَح فيضينَ om oh, a 129. فقد ضل Oh. <laughs> 119. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا аз uh... now oh وَمَا مَنَعَكَ يَا مِينُكَ لا <laughs> يحل واتقين <تصفيق> الله Lonely 119. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة タン cu يو مَن تُ قلَوج فٍ الن يَقولونَيا لَ تنَا أَق الن مه ད� <laughs> ད� 121. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان اَمَن نُدَّقُ الله او قُلُ قُلن لَنَسْذِذا اَتَ أَمَّا لَكُم يَوْمَئِذٍ لَنْ تُظْلَمُوا ya yeah. فقد فاز فوزا عظيما إن وكان الله غفورا رحيم